الله أكبر <تصفيق> <تصفيق> الحمد راحون <muchas> بما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 ولئن كفرت من عذابي لشديد وقال الرساء إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لونير حميد ألم يأتكم نبع الذي نهيد ما <muchas> comerana <تصفح> الله الله اكبر اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام <عليكم ورحمة الله> الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيد اهدنا الصراط المستقيم عليهم ولظى امم وقال يا الذين كفروا برسلنا لنخرجنكم, لنخرجنكم من ظلنا اولفوا عودا في ملتنا ف ذرو کلمتي خبيثه كشجره الخبيثه نجدتست خبيثه نجدتست فوق ال oh السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله في تقيم سرط الذين انعم عليهم ويل للمغضوب عليهم وللنار كان في البحر يمر وساخبر لكم غنا وساخبرك عند بيتك المحرم ربنا ربنا أن يقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي تهوي إليهم ورزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نفه وما نؤمن وما يخفى اشتركوا في القناة سمي لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله, أكبر. الله, أكبر. الله من سوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربناكم وضربنا اللمثان وقد مكروا مكرهم وإن الله مكرهم وإن إن الله عزيز ذو امتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات والسماوات وبرزه لله الواحد القرار وترى المجرمين يومين مقرنين في الأصفاد سرابيل من قطران وتغشى, وتغشى الله أكبر سمي الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمه الله <سلام> عليكم ورحمة الله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 من الممن الاولين ولو فظا وإن ربك هو يحشرون إنه حكيم عليم الله أكبر سمع الله لمن الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله والله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما رج يوم الدين يا فنان مې <muchas> فنفغت فيه من روحي فاطعوا له ساجدين فسجد الملاك قال لم أكن ليسجد لبشر خلقته من صلصال من, صلصال من حمأ مسنون قال فسوج منها فإنك رجيم وإن قلنا عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فانت إلى يوم نوقل المعلوم قولوا بي بما ويدني أويدرير أزين لهم, لهم في الأرض يرون يوم أجمعين إلا عبادها منهم المخلصين قول هذا دار سراط عليهم مستقيم جميل لا سبعت لكل باب منهم جزء نقص الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر ام Oh, my. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله وب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم مابغي يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فَكَيْرَفِي جَنَّاتٌ وَعُيُونٌ ادْخُلُوا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَلَزَمْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى صُرُفٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَرْصُونُ فِينَا نَصَبًا فِينَا نَصْرٌ وَمَا هُمْ منها وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن غيف إبراهيم إذ دخدموا عليه فقالوا سلاما قال منكم وجنون ينكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقلق من رحمة ربه إلا الله قال فما خطبكم بما كانوا فيه ينفرون وأتيناك بالحق وإما نصردقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد منكم أحد ومضوا حيث تؤمرون وفضينا إلي إلي ذلك الأمر أن دابرها وجار المدينة يستبشرون قال إنها سكرتهم يعمرون فأخذتهم الصيحة المشرقين فجعلنا عاليا سافلا وامطرنا وامطرنا عليهم خجارة من سجين إن في ذلك لا يتم المتوصمين وإن هذا بسبيل مقيم إن في ذلك لا يتم للمؤمنين وإذا الوليم منهم وانهم ما لهم مبين الله اكبر سمي الله لمن حمده الله اكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما ليه يوم الدين إياه فنعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنمت عليهم ويل بأصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آلاتنا فكانوا عنها مورضين وكانوا يمحثون من الجبال بلوتا آمين فأخذتهم الصيحة المصبحين فما أغنا عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وإن, وإن الساعة ناتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبرا من المثالي والقرآن العظيم لا تهدن عينيك إلى ما متعنا, إلى ما متعنا به يسواجا منه لا تحزن ولا تحزن عليهم واخفر جلاحك للمؤمنين وقل إني يرى المذير المبين كما نزلنا على المقدس من الذي يجعل القرآن يضين فاربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما للغن المشركين إنك فيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلى أن آخر إلى أن آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسدح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتي لك الناس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 الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما نجي يوم الدين يا فاعبد و نستعين ائذ الصراط المستقيم صراط الذين ان امت وَإِنِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ تعالى عما يشركون خلق الإنسان من مطفة فإذا, فإذا هو خصير مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفق ومنافر ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصرحون وتحمل وفقا لهم إلى بلد لم تكونوا بالعي إلى بلد لم تكونوا بالعي إلا بشق الأنفس إن ربكم نروف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوا وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جاء والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنار, والنار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بعمله إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما برع لكم في الأرض مختلفا ألوان إن في ذلك آية لقومه يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا, لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجون, وتستخرجون من محنية تلبسونها وترى الفلك مغاخر فيه ولتبتعوا من فضلي ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أنتميد بكم وأنهارا, وأنهارا وسهلا لعلكم تهتدون ولا مات ومن النجم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن دعوا الدون عمة الله لا تحصرها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسر <سؤال> <الله> اكبر <سؤال> سمي الله لمن <سؤال> <سؤال> الله, الله, الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالي في يوم الدين إياك نعود وإياك نستعين إذن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وين المغذوب عليهم ونغضان إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم هم كوة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا ليحملوا موزارهم كاملتين يوم القيامة ومن موزار الذين يضلونهم بغيب علم ألا ساء ما يزرون قد مكروا الذين من قبلهم فات الله بنيانا من القواعد, من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم عليهم سقف من فوقهم واداه لهم العذاب وتأمل حيث لا شرون ثم يوم القيامه يخزين يخزين ويقول وين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمين, ظالمين فسيم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا إن الله بما كنتم تعملون فادخلوا جَنَّاتِ النَّخْلِ دِفْنِي فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا زَرَ رَبُّكُمْ كُرُ فَايْرَ ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جمات عدنين يدخلونها تجري تجري من تحتها الأنهار الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملاكة طيبين سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتي يوم الملائكة هل ينظرون إلا تأثيله يوم يأتي تأثيله يقول الذين نسلوا هل مظر دالا تأتوم البك تو يأتي أو يأط أن قبلك أذ للك فال المدينين منقدرين وما وَلَوق ولا ب كان وفس يومون فصظ سيئات ماون أكبر سمي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. الله أكبر.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 وأزلنا إليه كل والذي بين الناس ليدبين بين الناس ما نزلين ولعلهم يتفكرون الله اكبر سمي الله بالحمد الله, الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نأخذ وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين انعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين افمن الذين مفسوا سيئات ان يخسف الله ان يخسف الله بهم الارض أو ياتي يوم رادع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 ما في السماوات وما في الارض من دابه من دابه هم لا استكبرون يطوفون حوله من فوقهم وافعلون ما يؤمرون لله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابه من دابة ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون الله أكبر الله أكبر وقال الله لا تتخذوا إلى اثنين أفغير الله تبتخون وما لكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسلكوا الضر فإليه تجألون ثم إذا كشف الضر عنكم إلى فريق, فريق منكم بربهم يشركون ليكثروا بما تيناه فتمتعوا, فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم كالله لتسألن عما كنتم تفترون الله أكبر سمع الله لمن حمده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 الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مارك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذل الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإن المغضب عليهم ولا الظالمين ويجعلون لله البنات سبحانه ولما يشتعون وإذا بشر عدن بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يمسكه وعليه من ام يدس في التراب دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون, لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون ويجعلون لله ما يكرور وتصف وتصفوا لسنتهم الكذب أن لهم الخسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون فالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فسين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليه اليوم ولهم عذاب أليم وما سمي الله إلا الله, الله, الله, الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. الله وَإن كُ فيِي الأم لابَ نُصطك مَّ فيِي البُطُولين مَ فَْس مِ غَيْلِ فَس وَودَبِلَبَلَ وَودَبَّبَلَ خَال ص الص وَ الشَّاربين وَمِ تَمراد م خِييل وَلَن نَّمِيَنَّ لَكُمْ فِي دَارِكُمْ مِّن سَكَرَةٍ وَرِزْقٍ حَسَنٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَنقِلُونَ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ أَلَّا نَحْنُ نَتَّخِذَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا مِّنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ مِمَّا فصل كي فصل كي سبلو بك يقولوا يخرج من بطون الاشرب شراب مختلف الوان الوان في شفاء للناس ان في ذلك لايات لقومه يتفكرون والله بركه لكم ما توفافا ومن لا يعلم بعض علم شيئا بني رواحدا ورزقوا من الطيبات اف بالباطل يؤمنون وبن الله يوم الله اكبر سمي الله لمن حمده الله, الله اكبر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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الغذب والله ضيب السماوات والارض ومن موسى الا الا لملح البصر او تراب ان الله على كل شيء قدير والله اخرجكم من بطون من بطون اماتكم لا تعلمون شيئا لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهم إلا الله إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون والله كان لكم سكن سكنوا جاعل لكم من جروذ الانعام بيوتا بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم يوم ظالم ويوم هيضامتكم ومن اصوا بها واوبارها اشرارا فف ف اسدا والله جاعل لكم مما مما خلق ايكم حوى وسرامين دقيكم باسكم كذلك يتم نعمته وعليكم لعلكم تصلمون فان تولوا فيتولوا فإن فانما عليك البلاء المبين يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها ثم ينكرونها أكبر. سميع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله, أكبر. الله, أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمي فرغوا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخصف, فلا يخصف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخصف عنهم العذاب ولا فَلَا يَخَافُ فَوْرًا وَلَا عَذَابٌ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَإِذَا هُمُ الَّذِينَ اشْتَرَفُوا بِاللَّهِ أَن الصَّبِيرِ لَن نَّزِيدَنَّهُ ودي اولى ودي كنا بك شيء دنا لا اولى عليك الكتابه بيانا لكل شيء وهدا ورحمه وهدا ورحمه وبشره للمسلمين الله تمي الله لما حمده الله رب الله الله الله اكبر السلام